بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل امرؤه عما اضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 طين تراب ثم النطفه من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه خلقا ثم من وَوَطِئَ مَخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مَخْلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُخْرِجُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى ثم نخرجكم قفلا ثم تذلوا اشدكم ومنكم من توفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء